وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أما بعد أيها الإخوة الموحدون جعل الله جل وعلا بعض نعمه عامة على جميع المخلوقات وخص الله تعالى ببعض النعم مخلوقات دون مخلوقات أخرى ولقد جعل الله تعالى نعمة الأمن جعلها ربنا جل وعلا نعمة عامة تطلبها كل المخلوقات وتفضل الله تعالى بها على من يشاء فتجد أن الحشرات تبحث عن الأمن حتى وهي في جحورها فتبحث في مكان تجعل فيه الجحر يكون بعيدا عن آفات المؤذين لها والمهلكين وجعل الله تعالى الطيور تبحث عن مكان مناسب لأوكارها فتجعله في أعالي الأشجار أو في الأماكن التي لا يصل إليها من يؤذيها بل حتى الوحوش تحرص على أن تكون مساكنها وأماكن استقرارها أن تكون في مكان آمن سأمن معه على أنفسها أما الإنسان فإنه أحوج من هؤلاء كلهم أن يجد نعمة الأمن على نفسه وعلى ماله وولده ودينه وعقله وفي كل أمور حياته بل إن ربنا جل وعلا شرع عددا من الشرائع سواء على أمتنا أو على الأمم السابقات كلها لأجل أن يحقق الله تعالى الأمن للعبادة بل ذكر ربنا جل وعلا أخبار الأنبياء السابقين وبين الله جل وعلا أن من أهم ما كانوا يحرصون عليه أن يكونوا آمنين ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل أهله بواد غير زرع ثم دع الله تعالى فقال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات فبدأ إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يبدأ بالرزق وذلك أن الرزق إذا حضر لكنك لا تأمن على نفسك ولا تأمن على ولدك ولا تأمن على مالك ولا تأمن على دينك فلن تستمتع أبدا بهذا الرزق ما دام أن الأمن مسلوب عنك ولذلك ذكر الرازي في تفسيره عن بعض العلماء أنه سئل أيهما أفضل أن يرزق الإنسان الصحة أم أن يرزق الأمن؟ فقال بل الأفضل أن يرزق الأمن فإن الصحة لا تكون إلا مع أمن قيل له كيف قال أرأيت الشاتة تكثر رجلها فلا تلبث أن تصحى ثم ترجع ترعى مع القطيع فتسمن وتروى قال لكن لو ربطت الشاتة وهي صحيحة ووضعت أمامها طعاما وربطت بجانبها ذئب فهو ينظر إليها التارة بعد التارة فإنها لن تستطيع أن تأكل من الطعام وهي خائفة من ذلك الذئب فلا تلبث أن تموت جوعا وعطشا فإذا تحقق الأمن استطاع الإنسان من يستفيد من كل أمور حياته ولذلك قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا إذا تحقق الأمن وارزق أهله من الثمرات وذكر الله تعالى موسى عليه السلام وأنه لما ألقى العصا وتحولت إلى حية فزع منها قال الله جل وعلا قلنا أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين لما فزع منها بين الله تعالى له أن نعمة الأمن لا تزال موصولة به ولما ذكر الله جل وعلا قصة سبأ بين الله تعالى عددا من النعم التي أنعم بها عليهم ومن ذلك قوله جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالية وأياما آمنين وذلك أن سبأ كانوا يسافرون فجعل الله تعالى بينهم وبين القرى التي يريدون أن يسافروا إليها جعل قرى في وسط الطريق يجدون فيها الماء يجدون فيها الطعام يجدون فيها المبيت تثهيلا عليهم ثم بير الله جل وعلا أن الأفضل من النعم الذين يلحقون بها من صحة وطعام وبضائع أن الأفضل من ذلك هو الأمن فقال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين تأمنون أن يأتيكم قاطع طريق أن تأتيكم عصابة تنهب أموالكم أو أن يهجم عليكم وحش يفسد قلوبكم أو يأكل أجسادكم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وامتن الله تعالى على قريش فقال جل وعلا أولم يروا أنه أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم جعل الله تعالى لقريش حرما حتى إن الوحش إذا دخل إلى منطقة الحرم أمن على نفسه قالوا حتى إن الغزال إذا تبعه وحش ليأكله ودخل إلى منطقة الحرم أمن فلا يقربه بمضرة أبدا أولم نوكل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء بين الله جل وعلا أن الأمن هو من أهم المهمات لهم، بل بين الله تعالى ذلك حتى لما ذكر الأنبياء السابقين كذبت سموذ المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح أنا تتقون إني لكم رسول أمين، تتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين، ثم قال لهم صالح أتركون فيما هون آمنين. في جنات وعيون أنتم آمنون في في مزارعكم وبساتينكم في جنات وآمنون عند عند مياهكم وآباركم وعيون أكبر نعمة أنعم الله بها عليهم أنهم جعلهم آمنين ثم جعل لهم هذه المزارع التي يستفيدون منها كما شاءوا ولذلك أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه في مكة أنه سيأتيهم يوم يأمنون فيه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول لهم فيأتي يوم تلبس الحلل وتأكل الطعام وتسكن البيوت إنما بشرهم بالأمن لأن الأمن إذا جاء استطاع أن يخيط حلة ليلبسها استطاع أن يحفر الأرض ليزرعها استطاع أن يحفر البئر ليستخرج معها لكن إذا لم يكن آمنا لم يستطع أن يصنع شيئا من ذلك كله فيقبل خباب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما تفلت خباب يو من العذاب قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعون لنا وهو يبين ما رأوا من قريش وما وجدوه من عذاب وبلاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة قال له يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع الميشار على مسرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديث ما دون عظمه من لحم او عصب ما يصده ذلك عن دينه ثم قال يا خباب والله ليتمن الله هذا العمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه بمعنى أنه سيتيكم يوم يا خباب تأمنون تأمن من أن يعتدي عليك أحد أو أن يضرك أحد في مالك أو أن يسلب أحد منك شيئا من بضاعتك في تجارتك أو غيره ستسيرون في كل البلدان وأنتم آمنون ولما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الأمن في آخر الزمان وكيف أن الأمة يمكن له الأهل الأمن قال كما في حديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم. قال له يا عدي هل أتيت الحيرة وهي مدينة في العراق قال لم آتها لكني أعرف موضعها قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى البيت حتى تأتي إلى مكة فتطوف بالبيت ما تخاف إلا الله بمعنى أن الناس يا عدي سيأمنون بعد خوفهم ويذهب عنهم عدوهم الذي يرهبهم أن الناس سيأمنون سيبتهد عدي رضي الله تعالى عنه بمثل ذلك بل شرع ربنا جل وعلا اعظم العقوبات على من يجعل الامن يضرب بين الناس الامن على الاموال والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما لاجل اذا رآه غيره وقد قطعت يده لا يفكر احد ابدا ان يسلب مال احد فتجد انه ولله الحمد كما في بلادنا يأتي البائع إذا أذن عليه للصلاة فيأتي إلى بضاعته التي عرضها في وسط الطريق في السوق بسطة ثم يفرش عليها قماشا ويثبت القماش عن الهواء بأحجار ويذهب ليصلي وهو آمن أن يأتي أحد يكشف هذا القماش لأجل أن يسلم بضاعته شيئا وهاهم اليوم إلى الآن عند هذا المسجد وغيره أصحاب البضاع يترك بضاعته ويقبل على صلاته وهو آمن على ماله لو لم يأمن على ماله هل يستطيع أن يحقق كسب رزق له ولعياله فجاءت الشريعة بالصرامة مع من يعبث بالأمن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لم يقر اجلدوه عشرين جلدة في المرة الأولى والمرة الثانية اجلدوا ثمانين حتى المرة رقم ألف والجلدات تزداد والسجنوه واعطوه دورات تدريبية واعطوه جلسات نفسية لا فاقطعوا أيديهما حتى ما يفكر أبداً أن يعتدي على مال غيره، وأمر الله تعالى بإقامة الحدود أن النفس بالنفس، ولكن في القصاص حياة حتى لا يفكر أحد في أن يعتدي على على على على دم غيره بقتله، والذانية وزأ والذاني فجلد كل واحد منهم جلدة وإذا كان محتانا يرجم لأجل أن يأمن الإنسان على عرضه أن تذهب بنتي إلى السوق. أن تذهب إلى المدرسة، أن تخرج إلى المستشفى، أن آمن أن يتعرض لها أحد، أن يعبث بعقلها، أو أن يغتصبها، أو أن يعبث بعرضها، أن آمن، لأن الله تعالى قد وضع هذه الحدود الصارمة لأجل أن يُسَأَدَّ الناس فيحفظ الأمن في الأعراض. جعل الله تعالى العقوبة في الخمر ثمانين جلدة، وربما وصلت إلى القتل، لأجل أن لا يعبث الناس بالعقول. ولا يتعاطوا المخدرات وجعل الله العقوبة في حد الردة لأجل أن لا يعبث الناس بالدين كل هذا أيها المسلمون ليحقق الله تعالى الأمن بين عباده وليس هذا خاصا بأمتنا كلا بل هو حتى في الأمم السابقة وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصة حتى في الأمم السابقة اليهود والنصارى عندهم مثل هذه الصرامه في التعامل مع كل من يحاول أن يعبث أو أن يخلخل الأمن وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يشعر أنهم جميع الرجال أمن مسؤولون عن حفظ الأمن في البلاد يربي أصحابه على مثل هذا لا يمكن أن يعلم الصحابي أن أحدا من الناس يخلخل الأمن ويسكت عن ذلك إما أن ينصحه مباشرة أو أن يبلغ ولي الأمر لأجل أن يأخذ على يده في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة يوما سمعوا صرخة عظيمة عند جبل سلع في طرف المدينة قال فخرج الناس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس كثير وجبل سلع بعيد قال خرج يشتد يعني على قدميه فمر بفرس لأبي طلحة مربوط قال فحل قيده واعتلاه وهو عري عري يعني من غير سرج ولا يركب الفرس من غير سرج إلا الفارس المتمكن قال فاعتلاه من غير سرج قال ومضى حتى وصل إلى سلع قال فاجتمع الناس ليذهبوا إلى سنع الناس لا يزال واحد منهم يخرج من بيته ويسأل ما الذي حصل وإذا النبي عليه الصلاة والسلام راجع وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا يعني لا تخافوا أنتم آمنون لن تراعوا لن تراعوا إن جارية لكعب بن مالك ترد كانت ترعى غنمه فتردت شاتها من أعلى الجبل فأدركتها فذبحتها أو قال فأدركتها فذبحتها لن تراعوا ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يمدح الفرس ويقول لقد وجدناه بحرا يعني سريعا كالبحر الهادر لقد وجدناه بحرا فكان عليه الصلاة والسلام يشعر أنه هو وأن كل واحد من الناس أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع لا يقول إنسان والله أنا أعرف واحد يروج مخدرات مخدراتها ما ليست وظيفتي هذه وظيفة مكافعة المخدرات أنا ما دخلي لا بل أنت مسؤول هذا منكر عظيم سيسألك الله عنه رجل يعبث بأسعار المواد الغذائية أو يحتال على الناس هذا يعبث بأموالهم وأمنهم يجب أن ينكر عليه رجل يعبث بأمن المجتمع في فكره أو, أو, أو, أو في غير ذلك كل هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم حتى يأمن المجتمع كله فالناس في سفينة واحدة والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أيها المسلمون ولقد أمر الله تعالى الناس جميعا بأن يكونوا حفاظا للأمن وحذر ربنا جل وعلا من أن يعبث أحد بهذا الأمن أو أن يمكن لمن يريد أن يزعزعه بل شرع الله تعالى الشرائع والأحكام وأركان الإسلام لحفظ الأمن لماذا شرعت الصلاة جماعة ليتآلف الناس بعضهم مع بعض فلا يفكر هذا أن يعتدي على أمن الآخر وهو يراه قد صلى معه مرارا أما غير المسلمين فجاءت النصوص صريحة بحفظ أمنهم من آذى ذميا فقد آذان فكأنما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلم الذي يعيش مع المسلمين لا يجوز أن يؤذى أو أن يعبث بأمنه الصلاة شرعت لذلك الزكاة شرعت لحفظ الأمن والعدل تجد أن الفقير إذا اتقر واشتدت حاجته ثم حدثته نفسه بأن يعتدي على مال الغني أن يدخل البقالة ويسرق أو أن يقفز في بيته ويسرق أو أن يقطع عليه الطريق ويأخذ سيارته أو يهدده باختطاف أولاده أو بغير ذلك فإن الغني إذا كان في كل سنة يتابع هذا الفقير بالمال فيعطيه من زكاة ماله ويجد الفقير أن هذا الغني بتجارته كلما زادت استفاد الفقير أيضا لأنه كلما زاد رأس المال عند هذا الغني زادت الاثنين ونصف المئة التي يخرجها لهذا الفقير وبالتالي صار الفقير آمنا على نفسه وآمنا على على غيره أيضا شرع الله تعالى الحج ليتآلف الناس بينهم فيأمنوا بعضهم على بعض شرع الله تعالى الصيام لأجل أن يفعر بحاجة الفقير كلها لها عدد من الحكم من أعظمها أن يكون الناس قد أمنوا على أنفسهم أو أمنوا على أموالهم ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح من أصبح آمنا في ثربه في بيتك تنام وربما أحيانا نفسي الباب مفتوحا إلى الفجر ولم يهجم عليك أحد توقف سيارتك عند الباب ولها قيمة ومع ذلك تخرج إليها في الصباح وربما فيها من الأجهزة أو غير ذلك ما يمكن أن يسرق ومع ذلك لم يكسر أحد زجاجها ولم يعبش بها وإذا هي على ما هي عليه ترسل ولدك الصغير إلى البقالة فيذهب ويأتي إليه وهو آمن يخرج تخرج إلى المسجد وبيتك مملوء ببناتك ونسائك وتأمن عليهم وربما كان الوصول إليهم سهلا لكنك مع ذلك تأمن تملأ سيارتك بعائلتك وتخرج بهم إلى البر وحدكم وأنت آمن على نفسك هذه نعمة من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه ليس شرطا أن يكون البنك مليء بالرصيد عنده قوت يومه هو بعافية وأولاده بعافية وهم آمنون وجالسون على غدائهم وربما لم يكن عندهم غيره قال عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحدافيرها كأنما جمعت الدنيا بين يديه من أصبح آمناً وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال دعا فقال اللهم الهلال بداية, بداية الشهر نستقبل شهرا جديدا قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام بمعنى أنه يسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر شهر أمان لا يتعرض لأحد بإفزاع أو بغير ذلك وإذا أمن الناس استطاعوا أن يتطوروا أن ينشئوا ويرفع قدر ديارهم وأن يصلي المصلي ويطلب طالب العلم علمه وتلقى الدروس وتنشط الحياة لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية مضى ليعثمر فحبث مع أصحابه في منطقة الحديبية على مداخل مكة فلبث عليه الصلاة والسلام أياما حتى اصطلح مع قريش على أن يكون بينه وبينهم هدنه لمدة عشر سنوات ما في قتال يخرج الصحابة في تجارة ما يتعرض لهم أحد منكم يا قريش خلاص ننسى الحرب بيننا نرعى غنمنا في جوانب المدينة أو جوانب مكة أو نرعى إبلنا ما يتعرض لنا أحد يا قريش اتفاق وأيضاً أنتم لا نتعرض لكم كتب بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم كتابا. على ان لا يتعرض له ان لا يقاتلوه على ان يرسل من طرفه من يشاء للدعوة ان يرسل رسولا الى اليمن ما يقطع الطريق ويقتل الرسول يرسل رسولا الى الشام الى العراق الى مصر الى نجد ان لا يتعرض له قريش وان لا تتعرضوا للوفود التي تأتي الينا في المدينة ما تستعر الطريق عليهم وتقولون الى اين انتم ذاهبون اتفق معهم على هذا واشترطت قريش شروطا صارمة ووافق عليها النبي عليه وسلم لانه يعلم انها سيحقق مكاسب اكبر قالت قريش ما تعتمر هذه السنة تعتمر السنة القادمة وانت محرم تذبح هذه الاحصار قال نعم قالوا من جاءك منا من مكة يريد الاسلام تطرجه تقول لا نقبلك عندنا ومن ارتد عن الاسلام عندكم في المدينة وجاء الينا فاننا نستقبله قال موافق حتى ان الصحابة قالوا يا رسول الله ما هذه الشروط وإذا بها بوحي من السماء ويبدأ الصلح تبدأ الهدنة بينهم وتستمر الهدنة لمدة سنتين ونصف لأنه بعد سنتين ونصف نكفت قريش الهدنة وهجمت على بعض أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي عليه والسلام وفتح مكة لما أقبل إليهم في الحديبية كان معها 1400 فقط لكن لما جاء ليفتح مكة معه عشرة آلاف يقول ابن حجر في شرحه للحديث فتح الباري يقول وذلك أن الناس لما أمنوا على أنفسهم أقبلوا إلى الإسلام صارت الوفود تأتي من كل مكان ما تخاف أن قليشاً تقطع الطريق عليها وصارت الرسل تخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخاف أن أحداً يقطع طريق عليه ويقتله لا يوصل الكتاب ويدعو إلى الله يقول لما أن الناس أمنوا على أنفسهم أقبلوا على الإسلام وكان معه 1400 في البداية ويأتي عليه الصلاة والسلام بعشرة آلام يفتح بهم مكة لذلك أيها المسلمون حرصنا جميعا على أن نحقق الأمن لأنفسنا أن نحققه في أوطاننا أن نحققه في بيوتنا دفاعنا ضد كل من يريد أن يزعزع الأمن أو أن ينشر الاضطراب سواء من خلال بثه لبرامج فضائية يريد أن يزعزع الأمن بها أو من خلال مواقع في شبكة العنكبوتية أو صفحات في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أو في غير ذلك ينبغي أن نكون نحن جميعا أن نكون يدا واحدة ضد كل من يريد أن يخلخنا الأمن تعبدا وقربا إلى الله تعالى فإن مصلحتك هي مصلحة أخيك ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في ديارنا أسأل الله تعالى أن يؤمننا في ديارنا اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واستقاك واستبع رضاك يا رب العالمين قلوا ما تسمعون وأستغفر الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 ذكر لنا عدد من الآداب التي ينبغي عليها أن يحرص عليها المسلم عند حضوره إلى صلاة الجمعة ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد من المخالفات ولقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الصفوف فالناس مستمعون إلى الخطبة منصتون إليها وإذا بهذا يضرب كتف هذا وكتف هذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت يعني أنت جاي أنت جئت متأخرا وإضافة إلى ذلك سوف تخرب على الناس الذين جاءوا مبكرين أنت آذيتهم وجئت متأخرا فقد آذيت وآنيت اجلس فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ونها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن يعبس المرء بحصى أو أن يحدث أخاه ولا يقول له حتى كلمة أنصت لو أن الذي بجانبك تكلم فقلت له أنصت يعني أسكت فقد ألغيت على نفسك بل حتى الذي يأتي والإمام يخطب فلا يقول السلام عليكم بصوت عالي حتى لا ينشغل الناس به عن غيرهم وبعض الإخوة ربما انشغل أثناء الخطبة أحيانا بعبث ببهاتفه أو ربما أنا أرى أحيانا بعض الإخوة أثناء الخطبة يصورني بالجوال طوار الخطبة وهذا لا يليق والخطبة سيجدها بعد ساعات في مواقع الإنترنت، فينبغي أن يكون إستغلال أثناء الخطبة بالاستماع فقط إلى الخطيب دون الإلتباس إلى غير ذلك. كذلك أن يحرص المرء على الطيب، أن يحرص على الزينة، فإننا في يوم عيد المسلمين ينبغي أن يحرص على ذلك حتى يكون له تطبيق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة ثلاثة حق على كل مسلم السواك يوم الجمعة. والغسل الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب كل ذلك لأجل أن يهيئ نفسه لمثل هذه الصلاة وكذلك التبكير إليها فإن هذا من أعظم القروبات ولله جل وعلا ملائكة يجلسون عند الأبواب كما في البخاري يلتمسون الأول يكتبون الأول فالأول فإذا صعد الخطيب المنبر طلوا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر وهذا أيضا ينبغي أن ينتبه إليه أن يبكر الإنسان قدر المستطاع أن يحضر قبل الخطبة بساعتين, بساعتين ونص، بثلاث ساعات يقرأ ما يسجر الله تعالى له من القرآن أن يسبق غيره أن يقترب من الخطيب فإن قرب الناس من ربهم جل وعلا في يوم المزيد عندما ينظرون إلى وجه الله جل وعلا في الجنة يكون بمقدار قربهم من الخطيب كما ذكر ابن القيم وغيره أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع سنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحشرنا يوم القيامة في أسباع سنته يا رب العالمين اللهم إننا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأسقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر إخواننا المصدعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. وصوب واجمع كلمتهم وصوب آراءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم اللهم ارنا في من عجائب قدرتك يا رب لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ونسألك أن تجمع كلمة إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتهم في مرخافك واتقاك واسبع رضاك اللهم من كاد لهم فرد كيده في نحله يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم مسكنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم مسكنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم مسقي رحمة لا تسقي عذاب ولا هجما يا حي يا قيوم اللهم أنفع بها العباد والبلاد واجعلها بلاغا للحاضر والبعد اللهم مسكنا غيثا مغيثا سحنا غداً طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار